إثنى عشر، استمع للجمل واملأ الفراغات في الجدول التالي كما في المثال سيكون الجو في إسطنبول غدا عاصفاً، وستكون درجة الحرارة أربع عشرة درجة مئوية سيكون الجو في بولو غدا غائما وستكون درجة الحرارة ثلاث عشرة درجة مئوية سيكون الجو في اديرن غداً عاصفاً. وستكون درجة الحرارة 12 درجة مئوية. سيكون الجو في شنقل غداً منطراً. وستكون درجة الحرارة 11 درجة مئوية. سيكون الجو في ازمير غداً غائما وستكون درجة الحرارة 18 درجة مئوية. سيكون الجو في ديار بكر غدا منطرا وستكون درجة الحرارة 17 درجة مئوية